تأمر يا رعاة الله إلى هذا الأمر العظيم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جاء في بعض دنيات هذا الحديث عند أبي يعلى وغيره إلا أن فيها ضعف ومن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين قال شيخ الإسلام دل على هذا مفهوم المخالفة أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين وكذلك جاء عنه عليه في الصلاة والسلام قوله خصلتان لا تجتمع في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين خصلتان لا تجتمع في المنافق حسن سمت ولا فقه في دين خرجوا الترمذي وغيره وحسنه الألامة الألباني رحمه الله جميعا فطريق العلم وطريق الفقه في الدين طريق عظيم يكرم الله جل وعلا به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 شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة رد على أناس دلو وانحرفوا في ذات السلوك فرد عليهم بكلام نفيس عظيم ثم ختم أو جعل في أواخر هذا الرد هذه المداحات العظيمة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعظمي ما ذكره شيخ الإسلام ولأنه يصلح أن يفرد في رسالة مستقلة أفرده كثير من أهل العلم في رسالة مستقلة وتبعوه في كتاب مستقل بل إنه قد وجدت بعض مخطوطات هذه الرسالة أنها بدأت كما هو بين أيدينا لخطبة الحاجة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 وترفي عام ثمان وعشرين وسبعمائة في دمشق أكرمه الله جل وعلا بسلوك طريق العلم منذ نعومة أظهاره وقد هي على الله تبارك وتعالى ذلك فقد نشأ في أشرة علم أبوه علم من علام الحمادلة وكذلك جده صاحب كتاب منطقة الأخبار الذي شرحه الشوكان في نلبي الأوطار نشأ نشأة صالحة ونهل من العلم وهو في صغره وأكرمه الله جل وعلا بفقه فيه خاصة علم الاعتقاد والسنة وقد أكرمه الله جل وعلا بأن بصره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 في زمنه, في زمنه قل من يقوم لله جل وعلا فيه بحقه وفي هذا أكرمه الله جل وعلا بأن قام لله تبارك وتعالى لما نحسب والله حسيبه أنه قام لله جل وعلا بحقه فيها ذبه فاندر إلى تلك المصنفات العظيمة التي سنفها في الذب عن الدين والرب على أهل الدبع والدلال الزائرين بل إن بعض ظلماء مجدم كان يقرأ عليه في بعض كتب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الآن أنا الوهم مني هل هو منهاج السنة أن يدر فلما كان يقرأ عليه كان يبكي منه الله ذل وعلا على أبي العباس بأن وفقه لهذا الرد الذي نصر به السنة وأقال به الملة ورد على أهل الدمان والبدا وجاءوا به ويحدثوه في قيم الله تبارك وتعالى وكان رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذا الباب من أعظم أبواب الشريعة الرد على أهل البيضاء والبناء وعلى أهل الغش في الديانات فإن هذا الغش من أعظم أنواع الغش كما قرر هذا في رسالته لأخرى الحسبة من أعظم أنواع الغش الغش في أمر الدياني من أفضل من تريسة منا من أعظم ما يدخل في هذا وأول ما يدخل في هذا الغش الرذى الدلاء ولجزء هذا قام لله اللهم وعلا في هذه الأبواب بما تفعل به عليه ربه تبارك وتعالى في أحد يقرأ العادة يقرأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنما بعد Ala shukr Islam, rahmahullah taala. Alhamdulillah, nampuhu, nasta'inhu, nasta'furuh, wa naudzubillah min shurur anfusina wa syi'at amalina. Man yahdhu Allah, فلا muzdllalah, man yugllil, فلا haadi lah. Wa ashhadu alla ilaaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu al-huda wa dinil haq. Li idhuruh al-dinikullih, wa وصلى الله عليه واله وسلم تسليما اللهم صل وسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي انزل الله به كتبا وارسل به رسلا وهو من الدين فان رساله الله اما اخبارا واما انشاء فالاخبار عن نفسه وهذا كما ذكر في الحديث ان قل هو الله احد تعدز ثلث القرآن لتظمنها الثلث الذي هو التوحيد لان القرآن توحيد وامر وقصص نعم هذه الرسالة او هذا الذي بدأ به رحيمه الله تبارك وتعالى اشار اشار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 وقال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تأمل في هذين أو في هاتين الآوتين تجد أن أو تجد أن المأمور به هو التوحيد وهو أعظم أوامر الله تبارك إنما بعثوا من أزل الأمر بالتوهيد والنهي عن الشد بذي أميد ومن هذا كان سبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأنه لا يتحقق حقيقة هذا الركن، أما هو أعظم أركان الإيمان إلا بعد الأمد. المُنكر وعرف أعظم المُنكر، فإنَّه حين ذاك يحقق الإيمان بالله. إن الإيمان بالله زلّ وعلا إنما يتحقق بتحقيق التوحيد. توحيد الله زلّ وعلا في عظيمته. العقل قالوا لأن هذا الدين جاء دنيا تدل عليه كذلك طعام الشلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأعظم من المنكر الشرك ثم البدعة ثم تركو الفرائم والهقوع بعد ذلك في وإنشار حينه الله تبارك وتعالى إلى أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو الذي أنزع الله به كتبه وأرسل به رسوله وهو من الدين هو من الدين ثم بين هذا فقال فإن رسالة الله إما إخبار وإما إن شاء فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندل فيه الوعد والوعيد تأمل التوحيد والقصص ثم قال والانشاء الأمر والنهي والإباحة وهذا كما ذكر أو كما ذكر في الحديث أن قوله الله أحد تأديث من القرآن كما جاء في الحديث الصحيح المخرج الصحيح أن نقول ربا الله أحد تعدل ثلث القرآن واجه هذا قال لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد القرآن فيه ثلاثة أمر توحيد وقصص وهذا هو الخبر وأمر وهذا هو الإنشاء وهذا هو الإنشاء، فالقرآن توحيد وأمر وقصص، فوجه كون هذه السورة، فأدل ثروة القرآن أنها كانت هذه في بيان توحيد الله جل وعلا، نعم.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 صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا من تنكذ هذا الصراط وانحرف عن هذا المنهج استحق لعنه الله جل وعلا بعيد الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ماذا ها ذلك ها بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكرم فعلوه وقياه بالله ومن وفركوا هذا الشر العظيم يقوم مستحق يحصل من عياذ بالله البلاء. ليس هذا فقط في عامة الناس بل حتى في خاصة عدم القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في الحديث انت احمد وغيره حسنه الالبان رحمه الله من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اصحابه يوما مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل <تصفيق> دعوه فلا يستجيب لكم وأن تسألوه فلا يعطيكم وأن تستنصروه فلا ينصركم انظر إلى هذه الولاد التي تحل بترك هذا الفرض العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا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 Inna ma mathali wa mathalul anbiya Ka mathali rajul bana daaran Fa atamaha wa aqmalaha Illa mawzi'a labina Fa kanan nasu yutifuna biha Wa yujibuna min husnaha Wa yukuluna lewla mawzi'u labina Fa ana tilka labina Fabihi Fabihi aqmalallahu Deenal mutadhammin lilamri Bi kulli ma'roof Wa nahi an kulli Wa ihlali Wa tahrimi kulli khabif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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف kerana tahrim al-tayyibat huya mimma naha Allah'u an wa kathalika al-amru bijami'i al-ma'ruf wa nahi an kulli munkar lam yatim illa lirasulillah sallallahu alaihi wa sallam al-ladhi tamam allahu bihi makarim al-akhlaq al-muntawiyah fil-ma'ruf wa qad qala allahu ta'ala al-yawma aqmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al فقد أقمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا نعم هنا رحمه الله تبارك وتعالى يذكر ما أكرم الله جل ما أكرم الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن رسالته كانت أعظم الرسالات وأن رسالته كانت أكمل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 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا هذه الآية لما نظرت جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه أو معذرة ليس لما منه. هذه الآية جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه يقوله آية في كتابكم تقرؤونه لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدة انظر قال وأي آوة قال اليوم أكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأشار عمر إلى أنهم يعدي اليوم والساعة التي نزلت فيه يوموا عليه في عشيتها فمن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة ومن عظيم كرامة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن أكملها هذا الدين وأكمل لها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 الإيمان بالله يففظ بهذه الشعيرة العظيمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أورج قال وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض انظر إلى هذه الولاية وهذه وما تقوم على ماذا قال يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر أوفى أورا الإيمان الحب في الله والجزاء فيه ومن أحب في الله وأبره فيه وأعتاد الله فمن عزيه فقد استكن الإيمان في الجزاء في الحديث. نعم قال ولهذا ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خيرا الناس للناس. تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة نعم كنتم خير الناس للناس انظر لما قالوا هذا الصحابي الجليل كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقواد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة وهذا كان هذا الأمر فرد هذا الفرد الجمهور على انه فرد كفاية وذهب بعض اهل العلم وما انه فرد عم ولا دلة تنشر قول الاول لكن بماذا بالفعل فرض الكفاية متعلق بالفعل فمتى حصل حصل المقصود وفرض العين متعلق بالفعل مطلوب منه دعمه ان شفوا أم شفوا القول الذي انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرضه كفايه رجح هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في رسالته القسمه ورجحه جمع من اهل العلم الفصائح والعلمين الفصائح والعلمين الفصائح من اشياخنا العلماء الشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم منهم في هذا الدين رجحوه انه فرضه كفايه الا انه معلوم في مواطن يصير ماذا؟ تصير فرض عين فرضه التفاؤت في بعض المواطن تصير فرض عين ومن هذه الاحلال ذكر العلماء عند التعيين من قبل ولي الامر عند التعيين من قبل ولي الامر مرحلة هذا فربعين في من عينهم ولي أمر المسلمين كذلك قالوا من الأحيان التي يصير فيها هذا الفرب فربعين إذا لم يكن ثمث مستفير يستطيع إنكار هذا المنكر أمر بهذا المعروف منظف الشخص فإنه يكون في حقه فرضا فرد عين كأن مغلب الجهل في مكان وما ثمث من يقوم في الناس يأمرهم ويمهاهم إلا ذاك الرجل فإنه يكون في حقه فرضا عين لا فرضا كفاية نعم، فبينا فبين الله سبحانه عنا هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وعضهم إحسانا إليهم، لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر، وقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق، وسائر الأمم. Lam ya'muru kullu ahadin dikulli ma'ruf Wala nahau kulla ahadin an kulli munkar Wala jahadu ala dhalik Bal minhum man nam yujahid Walladina jahadu kebani Israel Fa'amatu jihadihim kana lidafi aduhihim an ardihim Kama yuqatilu sa'ilul zalim La li da'watin ilal huda wal khayir Wa la li amrihim bil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 إلى قوله قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وقال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا من لهم له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال أن تقاتلون قالوا وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما قضب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فعللوا القتال عمل هنا قال فعللوا القتال نعم فعللوا القتال بانهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم وما هذا كانوا ناكلين اما امروا به من ذلك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 كانوا بناء إسرائيل. واستدل لي, ب... واستدل لي هذا الذي أرأ الذي قرره أن أعظم الأمم قبل هذه الأمة كانت هي أمة أو كانوا ب... كانوا بنو إسرائيل. استدل له بحديث ابن عباس في الصحيح الذي أورده رحمه الله نعم. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل kama jadil hadithi mutafak ala sihatih bi sahihaini anu ibn abbas r.a anhu ma anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal uridat aliyyya albarihal anbiya bi umamihim faja'ala nabiya yamuru wa ma'ahu rajul wa nabiya wa ma'ahu rajulan wa nabiya wa ma'ahu rahd wa nabiya wa laysa ma'ahu ahad wa sawadan kathira wa bi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 ثم قال فرجوت أن تكون أمتي فقلت هذه أمتي فقال أو فقيل نعم فقيل هؤلاء بني إسرائيل نعم ولكن انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق قيل هؤلاء أمتك يعني هذا السواد أعظم من السواد الذي قبله هذا السواد أعظم من السواد الذي قبله وهي أمة محمد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 فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتبون ولا, يسترق ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أوكاش ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها أوكاش. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. لأن الله تعالى قد اخبر انهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر انظر من وجوب كون إجمع هذه الامة حجة ما ورده قال لأن الله قد اخبر انهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل؟ عن كل منكر لا. ولهذا كان اجمعوا هذه الامة حجة لأن الله تعالى قد اخبر انهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر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 لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر نعم. والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها نعم نقف عند هذا يعني الآن ينتقل ما قد أشرنا إليه قبل قليل نوعية الوجوب نوعية الوجوب شيخ الإسلام يرجح كما سوف يذكره وذكره في غير ما موطن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 الحمد لله كيف الترتيب؟ بدنا نشوف الجامع الدوحة لله سبحانه